أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا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 اللهم ربنا عز جارك وجل ثناءك وتقدست أسماءك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين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 إنا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم لا تحرمنا أجراها اللهم لا تحرمنا أجراها اللهم لا تحرمنا أجراها برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة